قد ازم نار النضال والتحادنا للخطب. نحن رو الليالي نحن قوم سنخرو في سبيل الله يسنا في الامان الضحكه اتصل الكون وقنا من ترات الدعاء في سبيل الله يسنا في الامان الضحكه اتصل الكون وقنا من ترات ايونا صر الاخسرين حينما ابلونوا روحي يا اخي كل الجر ايونا صر في سبيل الله تحلق يا اخي فانطلب نحو المعالي لا تباني بالصعب فاتلي شم الجبال واستمق فصل الخطار نحو المعاني لا تباني بالصعب فاتلي من جبال واستامين فصل الخطاب